بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من لا وكذب بالحسن فسنيسره للعصر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والغول فانجرتكم نارا رجت لا يصلها إلا الهاشخاء الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى